نعم بسم الله الحمد لله سائل يقول فضيلة الشيخ هل يجوز التبرك بمس الحجرة النبوية نعم يقول السائل هل يجوز التبرك بمس الحجرة النبوية علما بأنني لا أشرف بساكنها عليه الصلاة والسلام الله عليه ولكن من باب ما حب الديار شغبنا قلبي ولكن حب ما نعم. سكن الديار يجب نجمة نعلم ان التمسح بالجمادات بدعه الا شيئين هما الحجر الاسود والركن اليماني وما عدا ذلك فان التمسح به بدعه هذا واحد هذا قائد عام اما الحجره النبويه فالحجره النبويه لا وجه التبرك بها اطلاقا لانها ما بنيت في عهد الصحابه وطبعا ولا بنيت في عهد الرسول على هذا الشكل لانها كانت حجره لعائشه رضي الله عنها لا تسمع الا ثلاثه لذلك نقول ان التمسح بالحجره التي بنيت على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس ليس مشروعا بل ينهى عنه الإنسان ويقال للأخير إذا كان قلبه مملوءا بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام فزادك الله من ذلك لكن إذا كان حبك إياه صادقا فإن علامة الصدق اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وأن لا تعتذ في دين مالس منه أرأيت لو قلت لشخص أنا والله احبك أحبك من كل قلبي لا طيب اتبعني فمشى ولكنك انحرقت يمين او شمالا اتكون دعواك للحب صادقة ابدا ما صادقة لان المعروف ان الحبيب يتبع حبيبه واما ان يحدث شيئا ويخالف فيه الحبيب هذا يدل على انه ليس بصادق في محبته لأن الصادق في محبته عليه الصلاة والسلام هو الذي يتمشى على هديه وسنته قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فجاءت الآية ميزانا إن كنت تحب الله فاتبع الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك نقول إن كنت تحب الرسول فاتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتمسح بأي شيء من الجمادات لا بالصخرة ولا بالحجرة ولا بالمنبر ولا بغيره إلا بشيئين فقط هما إيش الحجر الأسود والركن اليماني ولولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك لكنا لا نفعله ولهذا لما وقف امين المؤمن عمر وخطاب رضي الله عنه وقبل الحجر قال اني لا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقبلك ما قبلتك ولهذا نقول ايضا من الخطا ما نشاهده من بعض العمار والحجاج النوم اذا مسع الركن اليماني ومعهم اطفال مسح يدهم بالركن ثم مسع بها وجه الطفل وبدن هذا غلط المقصود من مس الركن اليماني والحجر الرسول هو التعبد لله عز وجل فقط والا فهي كما قال امير المؤمن عمر احجار لا تضر ولا تنفع ولما راى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه وكان الخليفة رآه يطوف فيستلم أركان البيت الأربعة قال له لماذا تستلم الأركان الأربعة وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركنين اليمانيين يعني الحجر الأسود والركل المال. قال له معاوية رضي الله عنه إنه ليس شيء من البيت مهجورا فقال له عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله قصوة حسنة فهل النبي صلى الله عليه وسلم مسح الركلين الاخرين لا إذا انت أستبت فقال معاوية صدقت وأذعنا للحق نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول السائل هل السيئة في مكة بمئة ألف سيئة لا حول ولا قوة إلا بالله السيئة بمكة واحدة الدليل قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام وهي مكية من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون لكن عقوبة السيئة في مكة أشد من عقوبتها في غير مكة وأنتم تعرفون الفرق بين الأشد وبين الأكثر الفرق بين الأشد والأكثر أن الأشد في القوة والأكثر في الكمية وكل يعرف أن الإنسان لو ضرب ابنه بصوت ضربة خفيفة وضرب الكلب بصوت ضربة قوية الضربة واحدة ولا أكثر واحدة لكن بينهما فرق إذن السيئه في مكة أشد عقوبة من السيئه في غيرها ولكن السيئه بواحده وما يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه خارج من مكة وقال لا أبقى في بيت حسنات وصيات سوا فهذا كذب كذب عن ابن عباس رضي الله عنه نعم جزاكم الله خير يقول السائل فضيلة الشيخ هل يوصف كلام الله عز وجل بالتعاقب نرجو البيان بالتعاقب بالتعاقب بالتعاقب نعم, التعاقب. نعم. أي نعم. كلام الله عز وجل يوصف بالتعاقب ولا شك واما من قال انه لا يوصف بالتعاقب بناء على ان الكلام هو المعنى القائم بنفسه تبارك وتعالى او بناء على اقتران الحروب بعضها ببعض في كلامه فهذا قول ضال ليس بصواب اليس الله أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم القرآن طيب وسماه كلامه قال إن وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله هل القرآن مترتب متعاقب أو لا لا شك ينزل بعضهم قبل بعض ويرتب كذلك الحمد لله رب العالمين أيهما الأول ال ولا العالمين أل لا شك وهذا لا يشكل فيه لكن ظهرت هذه التقديرات وهذه التفكيرات بعد أن ظهر علم الكلام المذموم الذي ما أصيبت الأمة بمثله حتى اتبعه من اتبعه من العلماء وظل فيه من ظل وإلا لو بقي الأمر على الفطرة ما حصلت هذه الاشكالات كثير من علماء الكلام الذين هم ائمه في علم الكلام يقولون عند الموت أنا أموت على عقيدة أمي يعني تخلى عن كل ما كان يقوله ورجع لي إيش إلى الفطرة ولهذا من ابتلي بعلم الكلام عالم الله واياكم من من ابتلي بعلم الكلام فإنه ربما يختم له بسوء الخاتمة قال بعض العلماء أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام الذين يقدرون مثل هذه التقديرات كلام الله غير متعاقب كلام الله المعنى بالنفس وما اشبه ذلك يا أخي سبحان الله الرب عز وجل يتكلم مع أنبيائه ورسله يقول وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيه تقول لا ما في صوت لا نداء ولا نجاء سبحان الله انت تعانوا بالله من الله كل هذا سببه علم الكلام والرجوع الى العقل وتحكيم العقل فيما يتعلق باسماء الله وصفاته سبحان الله نحن نحن ننكر غايه الانكار على من يحكمون القوانين في اعمال العباد فكيف ياتي هؤلاء ويحكمون العقول في اسماء الله وصفاته اللهم استعان ثم كما قال الامام مالك او غيره يا ليت شعري باي شيء باي عقل يوزن الكتاب والسنه بعقل زيد واللعبير بعقل من ويقول الامام مالك ما افكلما جاءنا رجل اجدل من رجل تركنا قول اخذنا بقوله وتركنا الكتاب والسنه انا احذر طلاب العلم واحذر ايضا من قرأ في ان الكلام وحذرهم من أن يتلبسوا بهذا بهذا العلم وأن يقولوا فيما أخبر الله عن نفسه سمعنا وصدقنا وآمنا استوى على العرش استوى على العرش حقيقة وليس معناه استولى لأن الله مستوٍ على كل شيء استوى على العرش على على العرش علوا يليق بجلاله وعظمته أنت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وجه الله حق لكن هل هو كمثل وجوهنا ابدا اجمع ويبقى وجه ربك الى قوله ليس كمثله شيء النتيجه ينتج لله وجه لا يماثل وجوها يد الله بل يداه مبسطتان أثبت اليد لله وأن لله يجين زنتين أثبت هذا ثم إذا جاءك الشيطان يقول إن أثبت هذا مثلت مثلت الله بالخلق قل لا أنا أثبتها واقرنها بقوله ليس كمثله لي شيء وأقول أثبت لله يدين لا يماثل أيدي أيدي المخلوقات لا البشر ولا غير البشر اذا يا أخي اتق الله في نفسك لا يؤخذك لا تقابل ربك يوم القيامة وقبل يوم القيامة بعد الموت وأنت تنكر شيئا من صفاته بناء على عقول واهية تعارض بها كلام الله وكلام رسوله إذن كلام الله حق يسمع ويكون بصوت خفي وبصوت غير خفي وكلام الله متعاقب بسم الله الرحمن الرحيم السين بعد الباء والميم بعد السين والال بعد الميم واو أي اي عيب يكون اذا وصفنا الله بهذه الصفه عجيب لا شيء لا شيء هذا والحق والله ما جنى احد على الإسلام مثل ما جاء علي علماء الكلام لأنه ظل, ظل بهم أمر وسبحان الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ورزقنا الله وإياكم شفاعة لم يذهب إلى مدابة الى هؤلاء الصحابة وهم أشد الناس حرصا على معرفة الله وأسماءه وصفاته ما ذهبوا هذا المذهب؟ ولا جعلوا يسلم الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذه السؤال بل كانوا يقولون آمنا وصدقنا وسبحانك ليس كم ذلك شيء وبهذا تسلم تسلم في العقيدة تسلم من الإثم تسلم من الضلال وإذا كان علماء الكلام بل فحول علماء الكلام كلهم يقر أنه لن يحصل على شيء يقول الرازي وهو من علمائهم من فحولهم يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها و... و... نعم يقول نهاية إقدام العقول عقاله واكثر سعي العالمين ضلاله وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذن ووباله شف غاية دنيانا اسمع غاية دنيانا أذن ووباله ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال لم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمان فيه قيل وقال لقد تأملت الطرق الكلاميه والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا ورأيت أقرب الطرق طرق القرآن أقرأ قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى وأقرأ ولا يحيط به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. شوفوا فحول من فحول من فحول أئمة أهل الكلام ومع ذلك أقروا بأنهم لم يجمعوا من طيلة حياتهم من إيش إيش إيش إلا قيل وقالوا وأن أقرب الطرق طرق القرآن أقرأ في النفي ليس كمن يجي شيء وأقرأ في الاثبات الرحمن على نفس استوى يعني وأثبت الاستواء وأقول ليس كاستوائنا هذا معنى كلامه وهذا حق ونحن نقبل من الراز وغيرها أن نقول حق لكن لا نقبل الباطل بأي حال من الأحوال نصيحتي لكم أيها الاخوه أن تؤمنوا بالله ورسوله أن تؤمنوا بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته أن لا تبغوا بديلا عنه أن لا ترجعوا إلى عقول واهية ارجعوا إلى, من هو... إلى كلام من هو أعلم بنفسه وبغيره من هو؟ الله عز وجل هذه نصيحة أقولها لكم من هذا المكان من المسجد النبوي مسجد النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم نعم جزاكم الله خيرا رفضيلة الشيخ أه... تكثر الأسئلة رفضيلة الشيخ عن هذه المسائل التي هي في السفر صلاة في السفر هذا يقول صليت صلاة الظهر وأنا مسافر مع إمام مقيم وأدركته, وادركته في الركعتين الاخيره من الصلاة فهل أتمها أربعاً أم أقصر لأنني مسافر من فعل هذا فلؤى الصلاة وأربعاً الدليل لما دخلت مع الإمام ارتبطت صلاتك به حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا شو الارتباب سترة الإمام سترة لما خلفه إذا قام الإمام من الشهد الأول ناسيا وجب على المأمومين أن يقوموا إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية في الظهر مثلا وجب عليك أن تجلس في الركعة الأولى بالنسبة لك وأن لا تشاهد في الركعة الثانية بالنسبة لك هذا يدل على إيش على ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام وعلى هذا فإذا أتم مسافر بمقيم وجب عليه الاتمام سواء ادرك الصلاة من أولها أم من اثنائها قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتم هذا الرجل دخل مع الامام وادرك ركعتين فما الواجب عليه الواجب أن, ان يتم ما فاتكم فاتم وسئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما بال الرجل يصلي ركعتين ومع الامام اربان يعني المسافر قال سنه نبيكم صلى الله عليه وسلم انا اعلم ان في هذه المسألة خلافا بين العلماء ولكن ان تنازعتم في شيء فردوه الى من الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله و العلم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا وقد علمتم الان من كلامي ان صلاه الماموم مرتبطه بصلاه الامام لنا امام يصلي قائدا ونحن قادرون على القيام صلى من الظهر قاعدا ماذا نفعل نصل قعودا فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم باصحابه واشاكي فصلى قاعدا فصلوا قياما لانهم اصح فاشار اليهم ان يجلسوا ثم بين ان الامام اذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا جزاكم الله خيرا وآخر أو نفس السائل يقول دخلت المسجد لا نفس السائل لا ما نعرف السؤالين إلا دمجت الاسئله يقول السائل هل عندما نزور القبور سواء يقول السائل. يقول السائل يقول السائل قل يقول السائل لأفهم أن ألتعود على الأول <تصفيق> <تصفيق> يقول السائل آخر هل عندما نزور القبور سواء من اهلنا او غيرهم فنسلم عليهم هل يسمعون كلامنا وهل يستانسون بزيارتنا لهم هذا فيه خلاف بين العلماء هل يسمعون او لا ورد حديث رواه ابو داود وصححه بن عبد البر انه ما من رجل يسلم على قبر يعرفه في الدنيا الا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام لكن بعض المتأخرين قال هذا حديث لا صح فالعلماء مختلفون في تصعيها ثم إننا لو قلنا بأن الميت استأنس بزائره لم تلأ البقيع من الناس لأن كل واحد يحب أن يؤنس امه ولا علمنا أن حجم الصحابة يخرج إلى البقيع من أجل أن يؤنسه ميته ابدا لكن إذا سلم النساء على القبور السلام عليكم دار قوم مؤمنين نسلم كما سلم النبي صلى الله عليه وسلم أما هل يستأنسون بنا أو ما اشبه ذلك فالله أعلم نعم جزاكم الله خيرا هذا السائل يريد دليلا على قبض اليدين بعد الرفع من الركوع نعم ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة إذا كبر تكبيرة الإحرام وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وكذلك صح عنه الركض في مكان رابع وهو القيام من التشهد الأول وما عدا ذلك؟ فإنه لم يثبت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني السجوء رفع اليدين عند السجود أو عند رفع منه هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الذي ثبت أربعة مواضع قولها يا أخي أنت أنت أربعة مواضع ترفع في هذه اليدين في الصلاة كل هذه الزكرة في المنطقة واقف يسمعون الأخوان عند تكبرت الحرام وعند الركوع، عند لحن الركوع، وعند طيام الشاد الأول، بارك الله فيك، حسنت. جزاكم الله خيرا، أحسن ليكم يقول السائل ما هو حكم تحديد النسل المطلق إلى عدد معين؟ علما بأنه قد أفتى به بعض العلماء. أما أنا فأقول لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء. يهب لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء حقيما الأمر كهذا إلى الله والقول بتحديد الناس غلط وسفه افرض أنك تحددت الناس بأربعة مثلا ثم جاءهم حادث فقضى عليهم أين ذهبوا فقيت بلا أولاد فقيت بلا أولاد ثم ان تحديد النسل معارض تماما لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد من الامه حيث قال تزوج الوجود ايش الولود فاني مكاثر بكم الانبياء يوم القيامه ولكن اعداء المسلمين ادخلوا على المسلمين مثل هذه الامور تحديد النسل تنظيم النسل وما اشبه ذلك لان لا تكتل الأمة الإسلامية لأن أعداء الإسلام يعرفون أن الأمة الإسلامية لا كثرت فسوف تستقل بذاتها عنهم ولا تفتقر إليهم وسوف تكون حربا عليهم إذا أعطاهم الله قوة إذا لم يدخل هؤلاء في الإسلام أو يبذلوا الجزية فيريدون من المسلمين أن يقللوا من ذرياتهم وأنتم تعلمون يا اخوان تعلمون أن كثرة العدد من أسباب النص من يأتي لبآية تدل على هذا أكثر قلني لقبله. أخي اقرأ لي قبلها أكثر لي قبلها لي قبلها في, في سوره الإسراء نعم بارك الله ثم رددنا لكم الكره عليهم وأمددناكم بامال وبني وجعلناكم أكثر نفيرا وقال الشعيب لقوم واذكروا إذا كنتم قليلا فكثركم فجعل هذا من النعمة يقول بعض الناس الرزق الرزق, الرزق عند من نعم عند الله عز وجل لو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض يفتح الله البركات من السماء والأرض أمطار ونبات ومواشي ونعم لذلك يا اخواني اعلموا أن لكم ربا بيده الأمور سبحانه وتعالى أرسل إليكم رسولا وبين لكم فهل قال الرسول عليه الصلاة والسلام يوم من الدهر حدد النسل نعم لا هل قال نظموه لا نعم لو فرض أن المرأة ضعيفة لا تتحمل أن تلد كل سنة فهنا يمكن أن يقال تؤجل كما كان الصحابة يعزلون نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم شاب حلف عددا من الايمان ولم يكفر عن هذه الايمان وبعد فتره من الزمن اراد ان يكفر عن كل يمين من هذه الايمان لكنه لم يستطع ان يتذكر عدد هذه الايمان فماذا يفعل نعم اولا يجب ان نعلم انه اذا كان المحلوف عليه شيء واحد فإن كفارة واحدة ولو تتعدد ولو تعدد الأيمان إذا كان المحلوف عليه شيء واحدة فالكفارة واحدة فلو قال رجل والله لا أكلم فلانا فقيل له يا فلان فلان رجل طيب كيف تحلف على لا تكلم قال والله لا أكلمه فجاء رجل آخر قال يا فلان بلغني أنك حلفت لا تكلمه فلانا وهو رجل طيب كلم فقال والله لا أكلمه كم الأيمان والمحلوف عليه واحد اذا لو كلمه لم يلزمه إلا كفارة واحدة لماذا لأن المحلوف عليه شيء واحد كذلك لو كان اليمين يمينا واحده والمحلوف عليه شيء متعدد مثال ذلك قال والله لا البس هذا الثوب ولا اخذ هذا اللحم ولا اخرج من البيت كما لا اليمين واحد والمحلوف عليه ثلاثه إذن يلزم كفره واحده فقط فصار القاعدة إذا كان المحلوف عليه شيئا واحدا فكفارته واحدة ولو تعددت الأيمان وإذا كانت اليمين يمينا واحدة فكفارتها واحدة ولو تعدد المحلوف عليه أما إن تعدد الأيمان والمحلوف عليه نجد أن قال والله لا ألبس هذا السوق والله لا اكل هذا الطعام والله لا أخذه من البيت هنا التعدد في الايمان وفي الملوف عليه سحنث في الأمين يلزمه لكل واحد كفاره كم يلزمه في المثال الذي ذكرنا ثلاث كفارات وقال بعض العلماء تكفيه كفاظ واحدة وعلى هذا الرأي نقول إذا حلف الإنسان أيمانا كثيرة ولم يدري كم هي تجزئه إيش كفر واحدة لأن بعض العلماء رحمهم الله يقول ما دام الموجب شيئا واحدا يس كفر واحدة وقاسوا ذلك على إيش قال الإنسان يبول ويتقوى ويأخذ من الريح وينام ويأكل أحمل إبل كم هذه من نوع خمسة نواع ويزيه وضوء واحد لكن لي نرى أنه متى تعددت الأيمان وتعدد المحلوف عليه يلزمه لكل يمين كفارة ونقول للسائل لا يلزمك أن تكفر إلا ما علمت فقط وما شككت فيه فلا كفارة عليك فيه نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل ما حكمه بفائده اذا قال الإنسان والله ان شاء الله لا اخرج من هذا البيت وخرج على كفاره ولا لا ما عليك كفاره ليش لانه قال ان شاء الله ومتى قارن الانسان بامينه ان شاء الله فلا كفاره عليه نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل ما حكم ضرب الأبناء في حدود السنة الرابعة وكيف يتعامل معهم عندما يقولون في هذه السن عبارات شركية أو كفرية نعم هؤلاء يضعبون على حسب حاله تأذيبا وهذا هو الذي جرابه العرف لكن يجب أن نرحم الأطفال الأطفال الصغار عقولهم صغيرة يجب أن نرحمهم ونعطف عليهم ونعاملهم كما كان النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يعامل وعلي أصحابه ألم تعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس وهو حامل طفلة صغيرة يحملها إذا قام حملها وإذا سجد وضعها وهو يصلي بالناس اتفعلون هذا أنتم أجيب لا لكن لا نقول افعلوا هذا لا حرج على الإنسان إنه يصلي وهو إمام ويحمل ابنته يسكتها كما فعل خير البشر عليه الصلاة والسلام وكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذات يوم ساجدا فجاءه إما الحسن او الحسين رضي الله عنهما وهو ساجد وركب عليه على أنها عيش على أنه نعم فأطال السجود فلما صرف من صلاته أخبر الصحابة قال إن ابن ارتحلني وإني كذرت وإني بقيت حتى يقلي نامته اللهم صل وسلم عليه هكذا اللطف وهؤلاء الصغار بعض الناس الآن الله يهدينا واياهم إذا دخل الطفل الصغير مع الباب عند القوم الجلوس يلا روح روح روحنا خلوا يجي قال إذا جاء يلعب خلوا يلعب أنت اعطي الصبي حرية حتى لا تعقد لأن كذا عودته الرجع من أول أمر تعقد خلوا يجي يلعب قال يجي يلعب بديه ورجله ولا ما يخاف ما في مشكلة الحاضرون هل الحاضرون هل يعتبون عليه؟ هل يعتب الحاضرون على هذا الصبي؟ لا إذا ما في مشكلة من له أربع سنوات قد نقول ليس من المصلح أن أن تضربهم لأن حتى الآن لم ي لم يتقبل التأديب لكن إذا احتاج ما في ماله لن يسضربون الآن دون أربع سنوات أما في العبادات فلا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الضرب على الصلاة بإيش بعشر نعم جزاكم الله خيرا هذا السائل يقول ما حكم علاج السحر بالسحر هو يقول في السائل الأول إذا سمع من الصبي كلمات فيها شرك هذه لابد أن ينهوا عنها حتى يظهر لسانه من الشرك اما السؤال الاخير وهو نقل السحر بالسحر فقد اختلف فيه العلماء لكن منعه اولى لاننا لو فتحنا نقل السحر بالسحر يتعلم الناس كثيرا السحر كل واحد يتعلم السحر عشان ينقض لان اذا نقض السحر سيعطى دراهم كثيره فيكون علم السحر يعترفه كثير من الناس فنقول هذا الرجل المسعور نصره لنا ولكم السلامة آخر ما, سيكون ما سيقع عليه هو إيش؟ أن يموت والإنسان مجل على كل حال اليوم أو غدا صحيح أنه ربما يتألم وربما يضيق قصة أهله لكن هذه من المصائب التي يصبر عليها أما أن يفتح الباب ويقال انقذ السهل بالسهل للضرورة فهذه هو انقذ بها بعض العلماء لكن أعلم أو يغلب على ظني أنه لو فتح هذا الباب ده الناس يحترفون تعلم السهل نعم. جزاكم الله خيرا يقول السائل هل يصح ذكر الله جل وعلا والإنسان على جنابه قالت أم المؤمنين عاش رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانة فذكر الله تعالى الجائز سواء كان على الإنسان جنابه أو لسع عليه جنابه وسواء كان تمرض حائضا أو غير حائض إلا القرآن فإن القول الراجح أنه لا يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل نعم جزاكم الله خيرا بالنسبه لزياره النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم هل هناك منع فضيله الشيخ احتياط لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان تكتفي بالسلام عليه في صلاتها وبالصلاه عليه ايضا في صلاتها او تصلي عليه وسلم خارج الصلاه لكن كون تاتي الى القبر وتقول اللي زرت قبر النبي الاحتياط لا تفعل وإنما قلت الاحتياط الا تفعل لا لان زياره القبور لا لا لأن زيارة النساء للقبور القبور جائزه والاولى والاولى تركها بل نرى ان زياره المراه للقبور محرمه بل من كبائر الذنوب ولكن لما كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم محاطا بحجره وثلاث جدران قال بعض اهل العلم ان وقوف المراه عند القبر ليس زياره القبر كان بينها وبين القبر إيش؟ ثلاث جدران فليس زياره لكن اقول بما ان الناس يسمونها زياره فالاحتياط الا تزورها أما لو خرجت لقبور أخرى فهذا لا يجوز لكن لو مرت بالمقبرة هل تسلم أو لا تسلم تسلم ولا بأس تقول السلام عليكم جارق الممين وإلى آخر نعم جزاكم الله خيرا هذا السائل يقول صدم بسيارته رجل ثم مات رجل صدم بسيارته رجلا ولم يصم شهرين متتابعين بسبب الجهل هذا الحادث حصل من خمسه وعشرين الجهل هذا الحادث حصل من سنه والان لا يستطيع الصوم بسبب المرض فماذا عليه ان يفعل يجب ان نعلم ان كفاره قتل القتل الخطا اما عتق رقبه واما صيام شهرين متتابعين فإن عجز عنهما فلا شيء, شيء عليهم ما في إطعام لأن الله تعالى إنما ذكر هذين الشيئين فقط كفاره اتخراقبه فمن لم يجز بالصيام شهرين متتابعين فنقول لهذا الرجل إن كنت قادرا على أن تصوم شهرين متتابعين وجب عليك وإن لم تكن قادرا سقط عنك